كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا جَيْنًا مِن عذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المسرفين ولقد اختارناهم على علم على العالمين চাই হুম মিনল কি মিদল উম উহ উল إن هؤلاء সু নলনুমূরী স তু বিদিন ইম সীম হোন্ন অম কৌমুটু ব্রুদী নী কবলী أَهلَكْناَاهُم إهُ كَانوا مُجلمين وَماَا خَلَقُنَ السَّمواتِ وَالأَبَّّ وَمَا, وما بَيْنَهُ مَا خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا عبين مَا خَلَقُناَاهُمَا إِللاا بِالحَقِّ وَلاكِ مَا أَكْصَهُم ل